قطع سيفا المسافة من حياتك عام وتشعل شمعات الحفلة وتطفي شمعات الحفلة تبعثك الدروب في زحمة تليا ولا تدري جماهل والعمر يمشي على مهلا تناهبك سنين وداف ترى ايامك قدام تغانم جد وقتك لا يروح بسالفة هزلة يا بن آدم يخدرك الزمان ونشوة الأحلام من أجلك لا يضيع لي تعيش العمر من أجله حياتك لا بذارش ضياع ثرثارا وهيها ولا تغفر ترى طبع الزمن يا قف على غفلة ولا تطام مسافة العيون بشهوات الأقدام ترى عن تاريخون الصمت لو ما خانت عبلا على غفلة قطع سيفة المسافة من حياتك عام وتشعل شمعات الحفلة وتطفي شمعات الحفلة تبعث الدروب الواهية في زحمة تليا ولا تدري جماهل والعمر يمشي على مهلا ظلام الذل لا يطاجفونك والحياة آلام ولا تنهان شب الطيب في وجه الردى وهلا حياتك لا غادت صفحات غموض مستحيل أرقام إلا سهلتها صعبة ولا صعبتها سهلة عن شموس الزمان ابن الكفي صحر الحياة خيم ولا تنسى فرات الوقت العيون الضمة ودجلة تحزم بشد يدخل لها لك بشد حزام بوقت ما يفيد اللي يزهص لطيب طيب أصلا على غفلة بتعسف المسافة من حياتك عا وتش شمعات الحفلة وتطفي شمعات الحفلة تبع ثركات دروب الواهية في زحمة ليا ولا تدري العمر يمشي على مهله ترى اللي ما ترك له في ميادين الحياة ازحام يروح ما يجي له من على راس العالم شعله وذا غنت لك الدنيا نهار حظك الظكحام على رحلة عمر في غنم ترى كل العمر رحلة هي الدنيا يا كم تحشم ذليل وكم تذل حشام ويا كم بعثارة شملة دمي لملة شملة قدامي في ليلا طريق وتستنير قدام يعيش الجاهل بعلمه ويفن العالم بجهلة على غفلة قطع سيفة المسافة من تكع وتشعل شمعات الحفلة وتطفي شمعات الحفلة تبعث دروب الواهية في زحمات ليا ولا تدري جماه و العمر يمشي عالى لا